السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله أحمد وحمد وعليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأي ما ينفعنا وأي ينفعنا بما علمنا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 وجسدا على البلاء صابرا وعمل متقبلا وشفاءا من كل داء وساعة في الرزق وخروج من كل هم وديق ونسألك ربنا السطر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك السطر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك السطر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير صورة النبأ وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأي جعلنا من الذين جمعون بين العلم والعمل إنه سميع مجيب الدعاء وتعلمون لنا في آخر لقاء تقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن عباد الله المتقين ونسأل الله أن نكون منهم وما أعده الله لهم في جلاته وفي أخلاقه وآخر شيء كنا نتحدث مع كأساً لا يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى يعوض أهل التقوى والإيمان بما حرموا منه في الدنيا لكذره وضرره بخير منه في الآخرة بلا كذر وبلا ضرر كما حدث في قضية الخمر، فخمر الدنيا لا تخلو من الكدر والضرر، وأما خمر الآخرة فلا كدر فيها ولا ضرر، كما بينا في نهاية المحاضرة السابقة. وإذا كان أهل الجل سينعمون بحسن المنظر وبما فيها من رياض. وينعمون بالطعام الطيب والشراب الطيب والزوجة الطيبة والكأس الطيب إذا كانوا سينعمون بكل هذا فإنما كان ذلك جزاء لهم على أعمالهم ولذلك جاء قول الله سبحانه وتعالى جزاء من ربك عطاء حسابا وهذا يعني يجعلنا نلتفت إلى أهمية العمل والعقيدة الصحيحة في الإسلام يعني المرء ينبغي أن تصح عقيدته وينبغي أن يحسن عمله والإسلام يطالبك بكل الشيئين ولذلك ستجد هذه دعوة تكررت كثيرا في القرآن الكريم الذين آمنوا وعملوا الصالحات والدعوة للعمل جاءت في القرآن كثيرا وقل اعملوا وقل اعملوا إذا لابد مع الإيمان من عمل إيه؟ من عمل صالح ذلك لأن كثيرا من الناس يستهين بالأعمال الصالحة وأعتقد أنه دام يشهد الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن المسألة بهذا قد حسمت لا كما طالبنا الله بصحة الاعتقاد فقد طالبنا بصلاح له بصلاح الأعمال ومن هنا بين الله سبحانه وتعالى ألا ما استحقه أهل التقى إنما استحقوه جزاء على على أعمالهم التي يعني ازداد بها إيمانهم وقوي إن شاء الله هنا ستجد أن الله سبحانه وتعالى ما قال جزاء من ربك واكتفى وإنما ذكر أمورا ثلاثا جزاء من ربك عطاءا حساب هذه أول لفته، اللفتة الثانية حينما حدثنا الله سبحانه وتعالى عن أهل الكوف قال في حقهم بعدما بين جزاءهم قال جزاء إيه وفاق. خلص هنا جاء جزاء من إيه من ربك طب ليه ما جات هناك زي ما جات هنا ما من مين؟ من الله مش كذا؟ اللي جاز أهل الكفر هو الله، واللي جاز أهل الإيمان هو الله سبحانه وتعالى. هناك قال جزاء وفقة، لم يذكر الله ولا الرب. وهنا قال جزاء من إيه؟ من ربك. ولم يكتفي بهذا، وإنما قال أعطاء إيه حسابه. هذه مسائل لفتت أنظار المفسرين. الذين تدبلون في القرآن الكريم والذين ينظرون في التعبيرات القرآنية ويرون الفرق بين هنا وهناك. قال أهل العلم أما عن قولها هنا جزاء من ربك لأن أهل الإيمان استحقوا كما قلت أن يكرموا وأن يدخلوا الجنة وأن ينعموا بما فيها إلا بحسن عمل وحسن العمل نتيجة حسن التربية، فمن الذي رباهم مين باء الله؟ يبقى من اللي الله. الذي رباهم الله. يبقى الذي رباهم وأدبهم إنما هو الله رب العالمين. أما أهل الكفر فلا يقال من ربك. ليني دول ما عندهم شيء تربية. ده الخلاصة كده مش متربيين، مش متربيين، ليس عندهم تربية. وأي تربية عند آل الكفر الذين يعتلي بعضهم بعضا في الشوارع وفي الطرقات تعرى لساؤهم ويشربون الخمر ويفعلون ما يحل لهم أي تربية عند هؤلاء حتى يقال من ربك هذه واحدة فهذه إشارة إلى أن المؤمنين قد ربهم الله وأن الكافرين لا مرب لهم وإنما دخلوا الجنة بسوء تربيتهم الأمر الثاني قال أهل العلم كذلك لأن دائما الخير ينسب إلى الله فأهل الإيمان لما تربوا وأحسنوا العمل نسب ذلك إلى من إلى الله وهذا النعيم الذي حصل عليه كل هذا ينسب إلى الله وأما ما وقع على أهل الكفر من عذاب ونكال وكذا وكذا وكذا وكذا, وكذا فكان بسببهم ولذلك ما نسب إلى الله وإن كان الذي فعل بهم هذا هو الله زي ما دائما دائما مظاهر الشر ينسب إلى الإنسان لأنه دائما يكون السبب هو المقصر وما دائما من خير ينسب إلى الله لأنه يكون بفضل محض من الله رب العالمين ولذلك في تعبيرات المؤدبة التي قال عنها أهل العلم تجد إن سيدنا إبراهيم الذي خلقني ويقول الذي ها هو يطعمني ويسقين كل ذا بينسب الميل لل يجي المرض عشان شكله كده مع الإنسان في الظاهر المسحر يقول وإذا إيه مريض, مريض وإذا أمراضني هذا يعتبرونه من حسن الأدب في التعبير من حسن الأدب في التعبير فكذلك العذاب المعذب والله الله ولكنه ينسب إلى أهل الكوف باعتبار أنهم هم السبب فيه وأما النعيم فينسب إلى الله لأنه كما سوف مره وفضل محض من من من الله رب العالمين ولذلك نسبة الرب أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربك جزاء إيه؟ من ربك عطاء حسابا فربك شوف الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما وتشريفا له وتعريضا بأصنامهم أن هذه الأصنام لا تملك نفعا ولا تملك ضرا لا تملك أن تجازي ولا تملك أن تعاقب لا تملك أن تأتي بخير ولا يملك أن تدفع شرا لا تملك هذا بأي, بأي عن أحوال الذي يملك هذا إنما هو إيه؟ ربك ربك رب محمد وهو الله رب العالمين. هذا أمر الأمر الثاني هنا جزاء وعطاء وإيه وحسابه ولك جزاء موافق يعني موافق ليه ها؟ لأعمالهم أهل الكفر وخلص هنا جزاء من ربك عرفنا جيبها كلمة من ربك هنا ليه خلاص يبقى جزاء من ربك عطاء حسابه الثلاث حاجات دول الجزاء ما كان في مقابلة العمل الجزاء ما كان في مقابلة العمل خير أو شر وغالبا يكون على قدر العمل فأراد الله أن يبين أن جزاء وفاقة جزاء أهل الكف كان على قدر أعمالهم السيئة سيئة جزاء أهل الإيمان بقى بقى كده لا لا ده جزاء وعطاء وحساب إيه باء الثلاث حياة دول جزاء في مقابلة العمل ولكنه لم يكن مساويا للعمل وإنما كان أعلى وأرقى منه بكثير أليس كذلك؟ أنت بتاخذ الحسنة حسنة ده بأقل أقل حاجة إيه أعاشي وبعدين عندك إلى سبعمائة ضعف وبعدين عندك بغير إيه بغير حساب فإذا أخذت أكثر مما تستحق كان هذا هو العطاء العطاء ولذلك لما تروح تعمل عملا لرجل بيحصل مثلا واحد العجلة بتاعت السيارة بتاعت واحد مثلا من الأسراء راحت تنايمة في الشهار فجي واحد يقولي راح طلع الاشتبن وفككره العدل لو اداله خمسة جنيه يبقى دا جزاء وفاق صح؟ لو ده له خمسة جنيه إيه ده جزاء ووفاق، لكن الله يرح مديله ميت جنيه ده بقى وفاقة ومال إيه فضال عطاء بقى فما جيش يقول ده أجري لا يا عم ده فيه عطية من الرجل أجرك تاخد خمسة جنيه لكن ده تاخد دلوقتي إيه مية إيه ده في إيه فيه عطاء المؤمن أجره سيكون عند الله إيه, ايه؟ عطاء يا حبيبي عطاء يعني إيه يعني أزيد مما يستحق بكثير عشان ما تجيش برضو في الآخرة تقول ما أنا الصلاة استحق كل ده بالله أنا عملته لا لو بتستحق ده عايز أجر اللي أنت عملته ده أنت أخذه في الدنيا ألم يعطيك الله سبحانه وتعالى عينين ولسان وشفتين هواء وماء رزقا كذا كذا ده أنت أخذ يا ابن الأجر مقدم يبقى اللي بتاخده في الآخرة ده اسمه إيه عطاء اسمه إيه عطاء ومش أي عطاء بقى ده شوف ربنا قال إيه راح مزود التالت قال العطاء حساب حساب عطاء جزاء من ربك عطاء إيه؟ حساب يعني حساب أدي حالة تالتة يعني عرفنا عطاء أزيد مما تستحق طب وحسابا يعني إيه؟ فقال بعض أهل العلم على حسب ما وعدهم وليس على حسب ما عمله اللي انت عملته حسنة بحسنة لكن ربنا ما وعدكش كده وعدك يا حسبك ازاي اه دي حسابا حسابا يعني ايه يعني اعطاك الله وجزاك الله على حسب ايه ما وعدك ما وعدك الجنيه مش بجنيه الجنيه بكم بكم بسبعمية وزيد يبقى دي, دي اروح حسابا على حسب ما وعدك وليس على حسب ما عملت البعض الآخر بيقول حسابا يعني كافيا يعني يعطيك حتى يكفيك لحد ما تقول كفيت ولذلك قالوا إن كلمة حسابة دي منها مدت حسبي حسبي الله يعني يعني, يعني فيقول الحسن البصري يقول الحسن البصري فإذا ما أعطيت عطاء فيه كرم حتى يكتفي آخذه يقول لك حسبي حزب كفاية عمد كفاية عمد تعطي دي له خاد ها خاد حد ما تقول له إيه كفاية أوي كده إنت نفسك اللي بتقول كفاية كفاية أوي كده إذن ما أخذوه من الله سبحانه وتعالى جزاء في مقابل عمل عشان تعرف إذا بده أن يكون لك عمل ولكن هذا الجزاء فيه عطاء ليه إنه أزيد مما عمل وهذا العطاء يظل لك حتى تقول إيه والله حسبت فهو جزاء يكفيك أو زيادة زي ما أنت عايز زي ما عايز هذا هو أجل المتقين وأجر المؤمنين ولسنا الله أن نكون من يبقى دي بقى جزاء من ربك إيه؟ عطاء إيه حساب جاء هنا عطف بيان لكلمة رب جزاء من ربك عطاء الحسابة راح شارح كلمة رب فقال لي بقى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منهم خطاب طيب جزاء من ربك مين ربك بقى مين ربك بقى خب بالك بقى فرح شارح قال اللي هو مين بقى رب السماوات والأرض في قراءة ربه الاعتبار أنها خبر لمبتدا أي هو رب السماوات والأرض وهنا بالكس على اعتبار أنها بدل أو عطف بيان لكلمة ربك يعني كان سائل سائل مين ربك فقال رب اللي رب السماوات والأرض هذه هذه العبارة رب السماوات والأرض جاء ليه الشرح دا جاء ليه ليه قال لي سببها أولا ليخرج الآلهة المزعومة هم أربب أهل ها أهل الشرك فلا يستطيع واحد منهم أن يقول ألا الذي خلق السماوات والأرض حد يضر, حد يضر لا نفسها ولا من يعبدونها حتى لبيعبدوها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله فعشان يخرج الآلهة دي أنها لا تملك جزاء ولا عقاب ولا عطاء ولا أي شيء إنما الذي يملك هذا إنما هو رب السماوات والأرض هذه واحدة التانية احنا قلنا جاب التفصيل ده لسببينه يبقى يخرج الآلهة المزعومة ويبقى ده مختص بالله وحده العقاب والجزاء والفضل كل ده بيد الله وحده الحاجة التانية بقى أني قبليها أني في جزاء المتقين الذين عملوا مش كده؟ يعني خذوا الجزاء كما قلنا في مقابلة العمل تفتكر العمل ده كان ربنا محتاج له تفتكر يعني حضرتك لما بتصلي عشان ربنا محتاج صلاتك مثلا ولما بتصوم عشان ربنا محتاج صيامك مثلا ولما بتتصدق عشان ربنا محتاج تصدق بتاعتك مثلا هو الغني ولذلك هنا بعد ما عمل المؤمنين وأنهم عملوا لله أراد أن يبين أن الله لم يكن في حاجة إلى عملهم كيف وهو رب السماوات والله مش بحتاج لعمل حد إذا عملك اللي أنت بتعمله ده ليس لحاجة لله إليه وإنما تعود ثمرته على مين بقى على نفسك حبيبي على نفسك حبيبي على نفس الحقيقة زي ما بتقولي لابنك تبقى انت رجل ثري. مش بيحصل كده رجل يبقى ثاري يدل مش بيحتاج لحاجة يعني لعياله في اي شيء وعنده ما يكفيه وصحته حلوة وتببر بعشي لراب يوم لم يجي وقال لي ابنه ذاكر بقول له كده عشان نفسي ها ولذلك يقول له ايه يابدت لو نجحت اوسط لا هتنفعني ولا هتضرني يبقى بحرق دامني وبعد زعاق له وأخذ بالي منه واجب له مدرسين وعمل له مش عارف ايه كل ده المين لمن لنفسه يا خون لكن أنا في غنى عنه هكذا أراد الله أن يقول أنا مالك السماوات والأرض فأنا الغني عنكم أنا رب السماوات والأرض فأنا الغني عنكم وعن أعمالكم وما عملك إلا لنفسك بس والزلك هتاجد أي عبادة لمصلحتي إما أن تعود عليك وإما أن تعود على الآخرين هي كده الثمرة دايما يليك يالناس يلي لكن مش لله مش لله إذا جاء جاء التعبير رب السماوات والأرض وما بينهما ليه ليه عشان يخرج الآليها ه المزعومة ليه وبهو ده الوحد اللي يملك إجاز ويعاط سبحانه وتعالى وحتى يبين أن من أطاعه فهو في غنى العلم قعطي وإنما طاعة الإنسان وعملوه إنما لنفسه لنفسه ده لن ينفع الله إن أطعت ولن يضر الله إن عصيت رب السماوات والأرض وما إيه وما بينهم تعال بقى لما تسمع رب السماوات والأرض وما بينهما تقول سبحان الله ده انت بالنسبه له ايه بالنسبه لملك الله السماوات والارض ده ده بالنسبه ايه ولا حاجه ولا حاجة. وبعدين فجأة تلاقي اللي ولا حاجة ده واقف الدين بيحصل بيحصل تبص تلاقي اللي ولا حاجة ده طالع في يتطاول عليه وعلى شارعه بيحصل اللي شلع ربنا ما ينفعش واللي بقوله لنا ده ما, ما خلاص عاف عليه الزمن ما انت بتشوف أولادات الأدب دول أناء الليل وأطراف النهار مش كده تقول رب السماوات والأرض والنملة ده الزرده طلع يتطاول عليه يبقى هيولع فيه مش كده طب انت شاف ربنا مش مولع فيه قليل الأدب وتلاقيه عايش وربنا بيرزقه هم يتدي له السمع هم يتدي له بصر ثم تقول إيه الحكاية دي إيه الحكاية دي ده أنت يا رجل لما بيكون في ظل دولة لحاكم في ظل دولة لحاكم وتتطاول على هذا الحاكم وصدا بميزة كلا تطاول بغير حق يبطع طالب بغير حق يعني إنا لم نقول لهم ده إحنا كنا بنقول لهم بحق وخسفوا بينا الأرض فما بالك بقى لو كنت بتقول بغير حق يعني تطلع تقول له انت ظالم ما مثلك ما هو كده مش هو كان ظالم ومع ذلك بيوديك كده فابالك بقى لو ما كانش ظالم اصلا فلما حينما تخرج في ملك انسان وتتطاول عليه شوف بيعمل معاك ايه بلاش يا عم في ملكه مش حاكم خش مكتب ضابط هذا ادبك عليه هتخرج من الاسم يبقى قابلني بابل تطول عليه بس خش على مديرك يا عم وروح دخل على المدير كده وقول له انت راجل مش مش حلو مش محترم يكون ايه اللي يحصل معاك طيب اذا كان للبشر اللي يعني ضعيف زي وزيك اذا خريت وتطاولت خسف بك الارض طب اللي بيطولوا على الله بقى. اللي بيطولوا عليه يطلع اللي بيشتمه واللي بيكذبه والحديث في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى شتمني عبده شوف الكلمة شتمني عبده ما تبقىش مصدق نفسك عبد يتطاول على الله ويشتبه شتمني عبده وليس له ذلك وكذبني عبده حد كذب ربنا آه وليس له ذلك أما شتمه لي فقوله اتخذ الله ولدا وأما تكذيبه لي فقوله لن يبعثني كما خلقني يبقى في ناس أليلت الأدب بتتطاول على الله طب ربنا سيبهى ليه جيه هنا بقى الرحمن يبقى مع كونه رب السماوات والأرض هو ايه الرحمن الرحمن وعشان الرحمن اهو سيب بقى لي الادب وساب اللي, اللي بيشتم واللي بيسب واللي واللي بيكسر واللي بيسب الدين واللي مش عاجبه شرعه عشان هو يبقى كل دول متروكين انطلاقا من رحمانيه الرحمن اه والله تلاقوا اول ذلك يعني الكلمة التي قالها عبد الله بن مسعود قال ليس من العجب أن يحرق الله العصا يعني تلاقي عندما يسيب مش مشكلة لو لا يطنر نزلة من السماء ولا عد فيه تقول والله يا رب دا حقك صح؟ ولكن العجب كيف يحلم الله؟ شو بيستعجب ابن مسعود من حلم اللي يبدوه من حلم اللي يبدوه ولذلك عندك رؤية ده السماء والأرض والجبال بفغضب وربنا الرحمن تشوف الأرض تشوف العاصي ألي للأدب ده تقول له دعني أن به والبحار تقول له دعني أغرق والجبال تقول له دعني أن طبق عليه مظافر مش طيئين يوم ربنا يقول إيه ده النبي اللي أخبر والله يقول لهم لو خَلَقْتُمُوهُ لَرَحِمْتُمُوهُ فدعوني وَإِيَّهِ ولذلك شو بالآية اللي خاصت الحدوتة دي يا أيها الإنسان ما غرّاك بربك الله الكريم الناس تعرف بالله لكرمه ورحمته بس فتقول رب السما رب السماوات والأرض هم بينهما طب المجرمين والعصا السفلة دول يعني ما ما ما, إيه؟ ما الرحمن الم الرحمن. الرحمن بس خذ بالك بقى. رحمته مرهولة بيه بالدنيا الأخرة بقى ضار إيه ضار حساب والرحمة فيها أيضا بحساب يعني إذا كان الله يرحم أهل الكفر في الدنيا ومن رحمته اللي بيسقيهم الباية اللي بيطفعوها أو بيأجدوا لسمة العوائل اللي بيشموها الأخرة لها مقاييس تانية بقى خالصة حبيبي ولذلك في الأخرة في باب رحمة هتساد في باب رحمة هتساد وهي ما يتعلق بأهل الكفر بقى وهنا جاء قول الله تعالى أن رحمال خذ اللي جاية بقى آ في الآخرة بقى اللي يحصل ألا يملكون منه خطابة مؤفر إذا لا يملكون منه خطابة فقال أهل العلم أنت في الدنيا تخاطب ربك كيف ما شئت وقد تتدارك تقصيرك وأمرك بيحصل تستغفر فيغفر لك والباب مفتوح فكرك في وقت تيجي تتكلم مع الله ينزل ملك يقول لك ما تتكلمش فيه والله ما فيه إبقى إذا أنت عندك فرصة فيهن في الدنيا إنك لو أذنبت تستغفر لو عايز أجري يطلب لو عايز تكفير زنوب استغفر الباب يا عم مفتوح تكلم وقت ما شئ كيف ما شئ اغتنم بقى الفرصة قبل ما تيجي الآخرة ايه اللي يحصل في الآخرة بقى ناس تريد رفع درجات ناس تريد تكفير السيئات ناس تريد أن تشفع لناس الباب مفتوح لا يملكون منه خطابة يعني لا يتكلم حتى الكلام من يريد أن يتكلم إلا إذا أذن له للرحمن قال أهل العلم وتلك هي الشفاعات التي لا ينطق بها أو لا ينطق بها إلا بإذن من الله وهي بابات باب مقفول وباب مفتوح بالإذن باب مقفول مطلقا ولا تنفعهم شفاعة الشفع اللي هم من باب أهل الكفر وباب مفتوح ولكن بإيه بإذن من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه وده بقى المين وده الكلام بقى هذا سيحتاج منا إلى أن نتكلم في تلك القضية وهي قضية الشفاعة ويمكن والله أنا كنت سأمر عليها مورا سريعا لولا أني أنا ما بتابع ال ال يعني ما عندي وقت لأجلس قدام تلفزيون ولا دش ولا أشوف وإلا نادراً، إلا نادراً. فليتهم بيتصلوا بي، فأخ فاضل بيقول لي شوف الحمار اللي بيتكلم على التلفزيون دلوقتي. فين؟ قال لي على قناة سما دريم. فرحت فاتح القناة. كان في مزيع بيجي اسمه علاء باسيوني بيقعد دايما معاد اسمه محمد دايت ولا ايه يعامل من نفسه علامة الاخر وخبالك وما اكثر الذين هتعلمون الان فجاي بواحد سوري مكبين بقى على الشاشة كده المفكر الاسلامي والان كل مخرب اصحاب الافكار الشاذة أصبحوا بيسموهم بالمفكر كل واحد يطلع بفكرة شاذة يبقى مفاك اللي يطلع يقولك شورب السجابة ما فطرش في رمضان عارفينه الجحش ده عمله مفاك ويطلع واحد مثلا يهدم السنة يبقى مفاك يطلع واحد يحكي كفرا قديما يعني في ناس بتسرق أفكار قديمة وتطلع تولى دلوقتي يبقى مفاك وهي أفكار معادية للدين فيبقى مفكر كل من هب ودب زي الآن الهجر اللي طالع كلمة داعية مدعية دي كل واحد دلوقتي بقى اسمه ايه داعية اللي يجيبه واحد في التلفزيون مش عارف اسمه توتو ولا ايه المسعف العامل ايه؟ اللي مش عارف عامل ايه والبطلون الجنسي المحزن مش عادي ايه توتو وبقى داعية اسلام كل من هب ودب اللي كانت بتمثل امبارح اللي ام والفننا دي تبتي دي مسألة خلاص خير ومبركة أقلعت عن ذنب خير وبرك لكن فجأة بقت داعية إلى الله ما تعرفش لسه الألف منكوز الضرب داعية إلى الله فبقت غوغائية كل من هب ودب يبدأ الدعوة إلى الله دي مسألة خطيرة جدا، وتحتاج لبصيرك ولهذه سبيل أدعو إلى الله على بصيراتي أنا ومن اتمعان عارف يعني بصيرة دي فبقت غوغائية والمخرفون أصبح مفكرين بقى مفكر فيطلع واحد يرى لك أفوا أفكار الفرق يتضل زمان ويطلع يوري هاد الوقت بسرعة يعني مش هول ويجيب لك بقى مش عفيا كنه هو اللي بيفكر هو اللي ببص هو اللي اللي بيقارن هو وكل ده كلام سلو كلام قديم فقالوا لي افتح بقى شوف فعلى بسوني هذا المزيع جاهل جاهل يعني بكل المعاني جاهل لا يفقه شيئا في الدين راح جايب اللي قالوا عليه مفكر اللي أنا بقى عادت اسمعه اللي هو مش عارف اسمه عبنان الرفاعي مفكر سوري بالشغل ايه مهندس بقى بقى مهندس فتحت لقيت البرنامج قدامي والله كما أقول لكم كده فاعد يتكلم عن قضية الشفاعة اللي مفيش حاجة اسمها في الآخرة شفاعة وإن لو كان في فديه يبقى لها مفهوم غير اللي فهمه الناس خالص وقاعد يعك في القرآن والسنة كيفما ما يحل له تحت عنوان مفك ويمكن اللي شاهد منكم حلقة يوم يوم الاثنين الماضي في قناة الناس خالد عبد الله فتسحها معايا بالكلام عن الراجل له قال لي واحد بعد رسالة بيقول أغيثونا من عدنان الرفاعلة فقلت له أنا سمعت له حلقة وليها رد عليا في في درس وكنت أعني مسجدكم هذا وهذا الدرس إيه اللي عمله بقى النصاب ده اللي بقوله أنا مفكر إنه أخذ أقوال الخوارج والمعتزلة يعني كل اللي قاعد قاله على التلفزيون ده ده مش مفكر مش من أفكار ومش من بنات أفكار ده لصاب بس اللي قاعده ده مجاهل وللأمة الآن للأسف تمر بأميها دينية فمش عافيه لأصل كلام ده جاي من ايه فاكرينه هو ده الرجل اللي قاعد يفكر وعرف إيه الفرق بين التعبير ده وإيه الفرق من التعبيد ده واللفظ ده واللفظ ده ده نصاب وذلك لو قعدت ده بقوله أنت رجل نصاب كلامك بالحرف واحد اتنين ثلاثة قلت كلامه بالحرف هطلعه له من من الكتب بالحرف مش رجل جايب من بنات أفكار فجايب بفكري مين بقى ما الذي أنكر الشفاعة قديماً وقال هذا الكلام الذي أحياه هذا الأفاك حديثا الخوارج والمعتزلة الخوارج والمعتزلة هم أصحاب فقلة إنكار الشفاع ليه؟ الخوارج عندهم إن من مات على كبيرتنا ولم يتب منها فهو كافر مخلد في النار فلما ليجي نقول له دنابي هيشفع لأصحاب الكبائر دول بعدما يقضوا وقتا في النار ويطلعهم ويروحوا الجنة هذا الكلام يتعارض مع مذهبه وما يقول لأنه عنده ده كافر وهي اللي حاصل مخلط في النار فزكالك كافر ومخلط في النار إزاي بقى يجي يشبع له النبي وطلعه إيبقى مش كافر ومش مخلط ففكرة أو قضية الشفاعة تتعارض مع فكر الخوارج، فأنكروها وأول آيات القرآن وأحاديث النبي تأويلا فسدت ضعف وما ضعف وطعن وفي مطعن ما وأول الفكر اللي طلع لنا به عدنان ده اللي عمل من نفسه مفك أرك كلمتين وراح طلع يقولهم طبعا خوارج كتناس لا لونك اللي هم كانوا على علم والمعتاز كانوا على علم فليهم كلام ينخادع بيه كثير من الناس في زمانهم فببلق في هذا الزمان الذي قل فيه العلم فيروح النصاب ده سري الأفكار دي طلع عيلها فبقى عندي المذيع اسمه ايه مفاك هو سري وفي نفس الوقت يحيي بها ضلالا يعني هذه فرق ضلة هل اتكلم عنها فيحي به ضلال هذه الفرق ويحدث فتنة بين الناس ودي دلالة على إن الإعلام حتى الآن لم ينقى بعد يعني أنا قلت إنه هم يعني قطع رأس الحية ولكن باقي الجسد والذنب لسه موجودين أشكال دي اللي كان بتطلع تحارب النقاب وتحارب العجاب وتحارب الإسلام وتحارب الختال وتسبح بحمد عصد مبارك ما زالت موجودة حتى الآن وما زال الإسلام بيؤتى بها حتى الآن لذلك هذه الأبواق،, الأبواق الفاسدة تطعم في القرآن وتطعم السنة ولا تريد دينا، ولا تريد إسلام ولا تريد أن تحكم بشرع الله زالت هذه الأبواق الفاسدة موجودة فمي يجي تيجي قناة تتبنى هذا السفة ويجي مزيع عمل لك عدة سكسوكة وخلاص وقال لك بقى يعني درجة متدائن وتعب تكلم في الدينة عرب الله وجيب أخرق هذا ويقال هذا الكلام وتنكر الشفاعة تلك كارثة وعمر بن خطاب قال هقول لك عليها سبحان الله يا اخي هو مش النبي قال في حق عمر كده قال ام في امتي محدثون ملهمون ربنا بيدي له بصيرة يتكلم اللي ليس هيكون محدثون ملهمون فانه عمر فانه عمر فسيدنا عمر ده رضي الله تعالى عنه والصحابه اجمعين له روايه صحيحه اللي مجعله انه قال كده اخبر انه سياتي اقوام ده هيكون وعد بيقول لك هينكروا ايه وينكروا ايه وينكروا ايه وينكروا ايه وينكروا, إيه وينكروا إيه. قال لك هينكروا المسيخ الدجال حاصل طلعت ناس عملت كده وهينكروا الشفاعة حاصل وهينكروا الرجل حاصل كل ده واقع كل ده واقع بيتقال بالوقت وقاله عمر منذ أكثر من أربعة عشر قرن من الزمن وده كلام نتكلم عنه باستفاده فطلع عدولي ألا بيستغربش فخلاص إسلام يتكلم عنه وقال إن الأشكال دي جاية وجدت فهؤلاء وهم الخوارج ولازم نتكلم عنهم متعرفهم لو قالوا بالشفاعة لسقط مذهبهم اللي هو بيقول تخليد مرتكب الكبير فيه في النار يقاربهم في هذا مين المعتازل ايه المعتزلة. المعتزلة المعتزلة وانا همر عليهم سريع لاني حقف مع الخوارج بقى وقفة جامعة اول لان دول تفشوا في هذا العصر ورعيناهم في السجود تحت مسمىات الإخوة حصل البصر قاعد في المسجد يحدث الناس في حلقة علمه فقام رجل وسأله سؤال قال له يا إمام من ارتكب كبيرتا ثم مات ولم يتب منه أصتاب خلاص خلص مات ولم يتب منه ما حكمه عند الله ما نهج الحسن باصل كان لسه يقوله الكلام ده كان هيرد عليها يقوله هو في مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء ها عذابه ده ما نهج أهل السنة والجماعة ولكن الحسن لم ينطق بعد لسه يكلم فقام أحد تلامذته كان اسم واصل ابن عطا له مؤسس مذهب الاعتزال وقال آرى أنه في منزلة بين المنزلتين وهو مخلد في النار ثم قام واعتزل المجلس ولذلك الحصر في بصري قال اعتزلنا واصل عشان كده قالوا انهم لقبوا ها بالمعتزل وراح عمله مجلس بقى لوحد ودرس فيه فكرة ان من وجه نظروا ان لا قال عليه كافر يعني الخوارج قطعوها قالوا ايه كافر حسموه المعتزل قال لك لا هو لا كافر ولا مسلم. مسلس قال لك في منزلة بين المنزلتين حاجة في النص كده وهي مخلق في النار لكن مش في المكان بتاع أهل الكفر ولا في المكان بتاع أهل معصية الخفيفة دول لا ده هو ما بين الاثنين. كلام طبعا زي يعني لما نعود لهذا الكلام لا يتفق مع عشرع ولا مع دين ولا مع نصوص لكن هذا هو رائع لكن في النهاية برضو عنده مرتكب الكبير وانك ما تقولش عليه كافر ولا تقول عليه مسلم وتقول عليه في منزلة بالمنزلتين لكن في النهاية وعنده برضو مخلط فيه مخلط في النار فاحنا عندنا شفاعة النبي الاهل الكبائر انه هيتلعب منين هيتشفعله فهيطلع من النار هذا ايضا يتعارض مع مبدأ المعتزلة ومع قول المعتزلة ومن هنا أنكروا الشفاعة ومن هنا أنكروا الشفاعة وعارض الخوارج والمعتزلة على الآيات والأحاديث بما ينقله لنا عدننا فانددة في هذه الأيام الآن هو بيحيي ما قاله الخوارج وما قاله المعتزلة مش مفكر بيجيب بنا أفكار وظن صعب بين الكلام هؤلاء ويحيي ضلال فلا قل أقوال هؤلاء في تناول الأحاديث والأيات التي تتعلق بالشفاعة كلام فيه مغالطة لا حصر لها كما سوف نرى ولعب بالألفاظ كما سوف نرى وتأويل فاسد كما سوف نرى يمكن هذه تعرفت على المعتزلة سريعا وعرفت أنهم ظهروا في زمن الحسن اللي البصر طب والخوارج الخوارج بقى دول كارثة يا ابن يقول ماذا باللي بدأ ينتشر الآن وتخلوا بالكم منه بقى؟ وبقول لك رأيناه في السجون رأيناه في السجون وخلي بالك لإني النبي وصفهم وصف دقيق قوي اللي بعض التعبالين كان بيخترب حلهم فالبخاري جاء في باب في صحيحه ليتكلم عن الخوارج خد بالك من صنيعه والبخاري كان ذكي جدا لذلك أحد أهل علم ألف له كتابا في العنوان إنه لما يحط عنوان بيبعرفوا أحطوا إزاي فالبخاري جاب باب المرتدين وبعد كده جي اتكلم عن المؤولة اللي بيأوله مصوص يعني فرح جاي بالخوارج بعد المرتدين وباب للمؤولة عشان يقولك ببساطة شيئا جدا أن لهم قوم كفروا وارتدوا ولهم تأويل فاسد خد بالك بالحتة دي ولذلكم عند البخاري حططتم في باب مقاتلة أهل الردة إن لقت قتلهم ودي المرتدين خوالي ولم يأتي بهذا من قبل نفسه وإنما استشهد لهذا بهذا الحديث بقى بهذا الحديث بقى عبد الله بن عباس ده حديث البخاري بيقول جلس النبي صلى الله عليه وسلم يقسم عطاء بيعمل ايه بيوزع عطاء لما تقرأ في روايات اخرى في تفاصيل هذا الحديث فتعرف ان هذه الواقعة كانت سنة تسعة هجري في السنة دي النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ارسل علي بن ابي طالب الى اهل اليمن فعلي بن ابي طالب ارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالا من اليمن الزكاة ففيها أو كما قالوا أرسل إليه ذهبا ذهب فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوزع هذا الذهب فخص به أربعة نفر طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كانت له الحرية في التقسيم كان له أسباب وجهة نظر زي ما زود للمؤلفة قلوبهم وقال لي كلام نظام تاني خالص الأصل في المسلم إنه ينظر إلى هذا من خلال دينه وإيمانه ده النابي الذي يفعله وعين الصواب وهو شرح وعين عين الصواب وهو شرح إلا حصل فقام إليه رجل وعشان كده بيعتبر اهل العلم ان بداية ظهور الخوارج كان في عصر النبي ولذلك تعد فرقة الخوارج اقدم فرقة من الفرق يعني شوف الشيعة ظهروا في زمن سيدنا عليه وهذه المعتزلة شوفنا في زمن وصل في زمن حصل بصر اقدم فرق ظهرت اللي النبي بقى تكلم قال ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحد أول الفرق اللي في النار لاثنين وسبعين اللي هروح بها النام كانت الخوارج وظهر في حيات النبي صلى الله عليه وسلم فعبد الله بن عباس بيقول شوف العطاء بقى والتوزيع اللي وزع النبي فقام إليه رجل يقال له عبد الله ابن ذي الخويصرة اسمه ايه؟ عبد الله ابن ذي الخويصرة فقال له اعدل يا محمد هيجي لك بقى بعض الالفاظ انها يقول له ألم تؤمر بالعدل قال بلى قال ما هذا بعدل ليه انت بتعمله ده مش عدل يبابا تهمي النبي اتهاما صريحا باليه بالظلم هو في الله الذي معنا النبي قال له ويحق فمن يعدل ان لم اعدل ما كانش النبي يقول اللي يبقى عادل امه الملم اللي يبقى عادل يا ابن هتجد بقى الفاظ كثيرة جدا منها يعني ما يفيد ان النبي يشتقد غضبه وحمر وجهه اللي تأدب وتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم اللي تأدب لا أتكلم عنه وتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم شوف هنا اشتغض غضبه وحمر وجهه وقال له فمن ذا الذي يعدل إن لم يعدل رسول الله هذه الكلمة كف اتهام النبي صلى الله عليه وسلم صراحة بالظل وأن ليس بعد الكفر فغضب عمر وما أدرك ما عمر بقى وأخذته الحمية فقال له يا رسول الله اضرب عنق هذا الكافر يبقى عمر عمل ايه كفار بقى تجيش بقى الدنيا تقوم وتقعد ايه كفر ازاي لا تقول ده كافر وش غير الشام ومين اللي يملك يقول ده كافر وده, وده, وده, وده, وده, وده ايه يا عم الهبل اللي انت فيه ده مش في اقوال وافعال تستوجب الكفر في تكفير بحق وفي تكفير بغير حق اه نحن ضد التكفير بغير حق اللي هو العماله على البطل زي ما هتشوف الخوارج كده لكن هذا تكفير بحق هذا قال كفر تكفير بحق فقال عمر اضرب اضرب عنق هذا الكافر ادي لك رواية تانية ان خالد ابن الوليد قال كده تقول طب هو كان عمر ولا خالد يا عم مفيش تعارض رواية صحيح مسلم بينت ان عمر قال اضرب عنق هذا الكافر فالنبي سكت فقال له خالد رسول الله دعني اضرب عنقه بالسيف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه ذلك البخاري روح معانه برضو الحديث ده كده طارق قتل من استوجب الكفرة طارق قتل من استوجب الكفرة يعني ممكن يكون واحد قال كفرا لكن نترك قتله لأن قتله قد تترتب عليه مفسدة أكبر وده حجاب بنقولها للشباب برضه اللي ممكن يطلع واحد يقول كفرا تقال يقوم يقتلوه تقوم الدنيا على دماغنا وتبقى مفسادة أكبر زي ما حصل مع فرق فودة وغيره أوه. يستحق القتل ده يستحق يقتل مليون مرة بس ينفع دلوقتي ولا ما ينفعش دي مساء لازم يقررها واحد عاقل مش اندفع شباب واحد يكون قاري الواقع وشايف بقى المحاسن ايه والمفسد ايه عشان كان دائما بنقول للشباب لابد انك ما تنصقش وراء عقلك لابد ان يكون لك عاقل عالم يفتيك يكون راجل عنده عقل وعلم يقولك شرف من نفسك وتاخد قرارك وتنفذ لازم يابد يكون في رمانة وزلة الامور كده لا بد أن يكون لي قيادة راشدة تقول لك تعمل إيه اه فيستوجب يستوجل لكن دلوقتي ولا السؤال فلا يستوجب القطر وقال كفرا زي ما عبدالله ابن سلول فعل هذا من قبل وقال لا يخرجانا الأعز منها الايه؟ الأذال وصف النبي واللي معاك وقال إن مثلنا ومثلهم كمثل من قال سم منك البكأ بلك دخال لما أقول كده على المهاجرين والنبي وبرضو عمر يغضب وقل له مور عباد عبد بشر فليضب حلقه يقول لا لا كان في عل أتريد أن يحدث الناس أن محمدا يقتله أصحابه وبعدين ده إحنا خارجين وراحين معرك غازوا بالمصطلق تموت ليه أتباع يقوموا عايزين ياخدوا حق ودول يضربوا في دول هلك الجيش لازم تشوف إيه المفاسد وإيه المحاصد وإيه اللي تلتب على العمل ده لابد يا مش حاجة تدب وطق وخلاص هي مش حمية للإسلام وخلاص لما كلنا عندنا حمية بس لابد أن تكون حمية عقلة تدرس الواقع وتقول إيه اللي يكون بقى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دع طيب لين بقى هو استحق وأصبح كافرا آه. واستحق أن تضرب علق آه لكن النبي قال له دع ليه نسيبه بقى ويكملت الحكاية ويطلع مين هم الخارج دول ويه فكرهم ويه هو اللي جاء علينا اليومين دول ولازم ولازل نقبلنا منه كل ده لو حبيت يكمله وتعرفه ايه بقى ان شاء الله تعالى هشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهدوا ان لا اله الا انت